Lihtsalt, et ta ei ole nii, et ta ei ole nii, et ta ei ole nii, بلا ما نحجيني تفاهم نكيتين احس روح احاما مبغي منهر جار وورا قشجا وحس قلبه وارد نيسا نبع صاف وعزي فوت وحس قلبه وارد نيسا نبع صاف وعزي فوتا اي hinnami duat allah yadhall yami waja اشوفك واحس بعيني لو شفتك قلبي تستقر دقتك الله يحبني وعرفت ولكيت اشوفك وتصير الدنيا ورديه وموت بحبك يا مية انك تو شابه مننا بعد ما اشوف ولا مثل جاب تربي حبيب وبس لي تفصل وجه تربع وسط قلبي حبيب وبس لي تفصل وجه تربع وسط قلبي اجاني Kõik kõik kõik Kõik kõik kõik kõik